المقاطبين في عقيدة المحيدين. واليوم بدنا تعالا، سيكون درس الخامس يوم السبت. الرابع من عام 2014. يجري الموعد الدراسي 20 من أكتوبر 2020. وحديث التكيس. القائمة على سكان عيشة. of classes الله وراءه. In explaining his book. Beacons of light from that, the people of Tawheed. And that's on today, InshaAllah the class number five. Today is Saturday, the fourth, of the afternoon, 1444, corresponding to the 29th of October, 2022, Milani. Shahid al-Mashor al-Mashor al-Mashor al وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قدمنا في المقدمة السابقة أو في أول الكتاب بعد البسمله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وعلى آل وصحبه وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أما بعد فتلك عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والسنة والجماعة التي أعتقدها وأحبها وأحب من أحبها واستقام عليها حتى لقي الله تعالى بها وفيها أقرر بتوفيق الله تعالى وفضله نبدأ من أول هنا من أول هذا تلك الفقرة الأولى أن الله تعالى أول بلا ابتداء الله عز وجل أول بالابتداء هنا أي أول بلا يعني لا أولية له أما المخلوقات فكل مخلوق له أولية فالله عز وجل لا أولية له ولا آخرية له فهو الآخر, فهو الآخر الله عز وجل لا أول له وهو المنتهى الآخر والآخر على الدوام لا تنتهي آخريته والجمع بين الأول والآخر هذا من صفات الله عز وجل ليس من صفات المخلوقين الجمع بين الاثنين فكلمة أول بلا ابتداء يعني لا أول له لا أول له وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى الأول يعني الازلي والذي لا أولية له يعني لم يسبقه شيء لم يسبقه شيء ولم يسبقه يعني شيء موجود ولم يسبقه عدم قلنا شيء يعني موجود والعدم ليس بشيء فهو لا يسبقه شيء ابدا فالله عز وجل لا اوليه له وكل مخلوق له اوليه كل مخلوق له ابتداء ولذلك قال الله عز وجل في خلق آدم وفي خلق الجن وفي خلق الجن وفي خلق سائر المخلوقات التي خلقها في الأرض قال سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده فهن فهنا الابتداء هنا الابتداء المقيد بخلق السماوات والأرض ليس الابتداء المطلق فليس هناك ابتداء لأفعال الله عز وجل لأن أفعال الله عز وجل مضافة إلى صفة ذاته أنه لا أول له وكذلك نقول لا أول لأفعاله أما ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فهذا معناه أي اول ما خلق الله في هذا الوجود المشهود لأن اهل اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اول هذا الأمر فسألوه عن الوجود المشهود ولم يسألوه عن الوجود المطلق فأجاب اول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلق الله في هذا الوجود المشهود القلم أما الوجود المطلق فليس هناك أولية لأفعاله فليس هناك أولية لأفعاله وكل جديد في مخلوقات الله يسبقه قديم يعني مثلا نحن نقول أن الله عز وجل أنزل المطر وأنبت الزرع فالمطر هنا شيء جديد حادث حديث عهد بربه والنبات هنا الذي نتج من المطر حديث عهد بربه يعني جديد هذا الجديد كان قديما قبل ذلك يعني كان قبله نبات قديم قبل ذلك او كان قبله خلق بعد ذلك فكل جديد لا بد أن يكون قبله قديم كل جديد في المخلوقات قبله قديم ولذلك نقول أن أفعال الله عز وجل ليست متناهية يعني ليس لها حد فله أفعال في الزمن الماضي لا حد لها ولا منتهى كيف ذلك كما أن له أفعالا في الزمن الحاضر لا منتهى لها يعني أفعال الله عز وجل لا تنتهي في الحاضر كما أنها كانت لا متناهية في الماضي فالله عز وجل الخالق خالق على الدوام العالم فعلمه لا بد أن يكون له واقع ثابت القادر فلا بد أن يكون له فعل الحي فلا بد أن يكون له فعل لأن الفرق بين الحي والميت الفعل والفرق بين الخالق وغير الخالق الخلق فالله عز وجل يخلق دائما ويفعل دائما فعل لما يريد ونحن نقول إن نعيم الجنه ياتي في المستقبل لاهل الايمان ونعيم الجنة لا ينتهي لا ينتهي كلما احدث الله لهم نام كلما نفد نعيم من نعيم الجنة أحدث الله لهم نعيما آخر أحدث الله لهم نعيما آخر أحدث الله لهم نعيما آخر أحدث الله لهم آخر, آخر. له آخر. عطاءاً كما قال تعالى غير مجذوذ يعني غير مقطوع لا حوض على قوة إلا لله الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين سبحانه وتعالى وأشهر أن محمد عبده ورسوله قلنا إن عطاء الله عز وجل في الآخرة يعني في المستقبل لأهل الإيمان لا حد له ولا منتهى لا حد له ولا منتهى بمعنى أنه كلما ينتهي وينفد نعيم من نعيم اهل الجنة فإن الله عز وجل يعطيه النعيما آخر كما ان الله كان يزيد في ايمانهم في الدنيا فكذلك يزيد الله عز وجل في نعمه عليهم في الآخرة ويكفي انهم يرون وجه الله عز وجل فيزدادون نورا على نور وجمالا على جمال وهذا عطاء لا ينتهي ابدا سبحان, سبحان الله فإذا كان عطاء الله لم ينتهي في الآخرة وهو الاخر فكذلك افعال الله لا منتهى لها في الزمن الماضي وكما قلنا أن كل مستقبل لا بد أن يكون قبله ماض وليس هناك تخصيص بالفعل في, في المستقبل دون الماضي ولا في الماضي دون المستقبل. فأهل السنة والجماعة يثبتون أفعال الله في الماضي والحاضر والمستقبل. نعم. ان الله تعالى اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء هو الاول والآخر والظاهر والباطن هو الاول والآخر هو الأول والآخر الاحاطه هنا احاطه زمانيه يعني الله عز وجل محيط بالزمان أو في اوله ومحيط بالزمان في اخره هو الاول والآخر بإحاطة زمنيه يسميها العلماء إحاطة زمانية والظاهر والباطن يسميها العلماء إحاطة مكانية وليس هناك فوق الله عز وجل شيء فالله محيط بخلاك جميعا وليس هناك حيز لله يحوزه فان الله عز وجل فوق كل جهه وفوق كل حيز يعني فوق كل مكان وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى الله آخر بلا انتهاء واحد أحد يعني ليس اجزاء ولا أبعاضا واحد أحد ليس أجزاء ولا أبعاظ يعني واحد لا قسيم له يعني لا نقول كما قال النصارى أنه اب وابن روح قرس فقسموه بعضه ولا نقول كما قال المجوس أنه اله للنور وإله للظلام وإنما نقول أنه واحد أحد فرد صمد لا مولود ولا ولد موجود بذاته واسمائه وصفاته يعني لم يكتسب يعني هو موجود في الأزل لم يكتسب صفة من خلقه ولا اسما من خلقه ولا فعلا من خلقه لأنه قائم بنفسه ف الله عز وجل قائم بنفسه يعني مستغن عن غيره فصفاته قائمة به لم تكن منفصلة عنه ثم ركبت وأضيفت إليه معاذ الله ولا نقول إن صفات الله وأفعال الله مفتقرة إليه كما يقول اهل الضلال والكفر والعياذ بالله بل إن صفات الله وأفعال الله قائمة بذاته سبحانه وتعالى وليس هناك ذات بغير صفات فكل ذات لابد أن يكون لها صفات مؤثرة في إيجاد الموجودات والمخلوقات والمصنوعات فليس صفات الله معطلة عن الفعل ولا المفعولات أي المخلوقات معطلة عن صفة الله فكل ما في الكون إنما هو من صنع الله سبحانه وتعالى وذلك نحن نقول موجود بذاته واسمائه وصفاته كلمة موجود إثبات للوجود ونفي للعدم هذا هو معناه وليس معنى موجود هنا يعني مفعول مخلوق لا إنما موجود هنا يعني إثبات لذاته يعني الوجود ذاته سبحانه وتعالى لو أننا قلنا الله هو الموجود قصدنا ذلك وهذا خبر عن الله عز وجل لو أن سائلا سألك هل الله موجود تقول له نعم الله موجود فتثبت وجود ذاته لكن لو أنك قلت قلت هذا خبر كما قلت لو أنك قلت موجود عند الشرائد فأثبت له صفة مع الوجود ليست لأحد من خلقه قال شيخ الإسلام فهذا اسم حسن من أسماء الله يعني هذا عند شيخ الإسلام اسم أسماء الله الحسنى الموجود عند الشدائد ولا موجود عند الشدائد إلا الله ولا موجود عند الشدائد إلا الله قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه فقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم سبحانه وتعالى لم يسبق شيء في الوجود نعم لم يكن قبله شيء لم يكن قبله شيء لا حادث ولا قديم وكل ما كان معه فهو محدث مخلوق بأمره طيب لم يسبق شيء في الوجود ولم يكن معه في الأزل موجود الأزلين بمعنى إيه احنا عندنا حديثان حديث الأول يقول كان الله ولم يكن شيء قبله وهو الحديث الصحيح المروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه كان الله ولم يكن شيء قبله وهذا هو الموافق لقوله والأول والآخر والظاهر والباطن طيب وهناك رواية أخرى ضعفها شيخ الإسلام وهي كان الله ولم يكن شيء معه أراد أن يحتج منكر الأفعال بالزمن الماضي بهذا النص قالوا كان الله ولم يكن شيء معه يعني لم يكن هناك مفعول ولا مخلوق يبقى الله كان في زمان معطل عن الفعل الشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال ليس هذا ومعنى الحديث ومعنى الحديث يعرف بجمع الأحاديث بعضها مع بعض وجمعها مع الآيات القرآنية وأهل السنة والجماعة العلماء الأئمة الكبار عندما يفسرون نصا فإنهم ينظرون إلى النصوص الواردة فيه وإلى الآيات القرآنية ليعرف المعاني المقصودة من هذه الاحاديث قال: كان الله ولم يكن شيء معه أي لم يكن شيء قديم أزلي معه يعني مفيش شيء أزلي معه والمراد أن كل ما كان معه فهو محدث مخلوق. إذ لم يكن شيء معه يعني لم يكن معه في الأزل قديم أزلي ما فيش معاه أزلي كل ما كان مع الله في الزمن الماضي فهو محدث مخلوق والله ليس قبله شيء لا موجود أزلي ولا موجود حادث لأن الله لا أول له وكل مخلوق له أول وله ابتداء وكل ما كان معه فهو محدث مخلوق بأمره وفعله يعني كل محدث جاء بقول الله أو جاء بفعل الله وجاء بقدرة الله قال تعالى ألا له الخلق والأمر فأثبت الخلق له كفعل من أفعاله في إيجاد الموجودات وأثبت الأمر له بكلمتكم فالله عز وجل يفعل بقدرته ويقول كلمة يقع بها المخلوق فان إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال الله اولم تؤمن قال ابراهيم بلى ولكن ليطمئن قلبي قال الله فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك يعني قربهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا يعني قطعهن وجعلهن اجزاء على الجبال متفرقة ثم ادعهن ياتينك سعيا يعني نادي عليهن ياتينك سعيا ففعل ابراهيم ذلك فعرف ان الخلق عند الله يكون بكلمة يعني ابراهيم عليه السلام اعطاه الله القدره بهذه الكلمه إلى أن يستجيب له الطير فيأتيه مثلا حيا أمامه بعد أن كان مقطعا أجزاء يعني يقول كلمة واحدة يقع بها الخلق فالله عز وجل أعطاه تلك القدرة كما أعطى عيسى عليه السلام تلك القدرة بأن يقول كلمة يحيي بها الموتى قال وأحيي الموتى بإذن الله يعني بكلمة من الله قم بإذن الله فيقوم الميت من قبره حيا بإذن الله فالله عز وجل يخلق بكلمة الله عز وجل يقول كلمة يخلق بكلمة يتبعها فعله ويسبق ذلك إرادته فإرادة يعني بعد علم علم وإرادة وكلمة وقدرة يقع بها المخلوق تبارك الله رب العالمين وذي قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يعني كن آدم فكان آدم ولكن الزيادة أن الله باشر خلق آدم بيده يعني قال له كن وهو يباشر خلقه بيده كما قال تعالى لإبليس عليه لعنه الله وهو يخاطبه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديا وهو تعالى الاخر الباقي وكل شيء ينتهي اليه يعني كل الاعمال تنتهي اليه وكل الخلائق ترجع اليه ولذلك نحن نقول انا لله وانا اليه راجعون ولا يكون رجوع الا اذا كنت عنده من قبل يعني انت, أنت تقول إن لله وإن إليه راجعون هذا معنى أنك كنت عنده من قبل يعني كنت عنده في جنات عدن فأنت تقول إن لله وإن إليه راجعون يعني راجعون إلى ما كنا فيه من قبل هذا هو المعنى ولا يكون رجوع إلا بعد إيه إلا بعد ابتداء لقيام قبل ذلك وكل شيء ينتهي إليه فالاعمال تنتهي إليه والإخلاص ينتهي إليه والباقيات الصالحات ترد إليه والنفوس كلها تعود إليه لا يقوم شيء ولا يدوم إلا بأمره لأن الله عز وجل قائم على الخلائق كما هو قائم بنفسه على أمره قال تعالى أم, أم من هو قائم على كل نفس بما كسبت فالله عز وجل قائم على كل نفس بما بما كسبت قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره السماء والأرض محمولة بأمره تبارك وتعالى سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص لا يعتريه يعني لا يصاب بعيب يعني لا يصاب بعيب يعني لا تخذه سنة ولا نوم لا يمرض ولا يهزم ولا يضعف ولا يمسه لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ردا على اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام والصراحة في اليوم السابع عليهم لعنة الله ما في أحد في الوجود سب الله عز وجل وطعن في صفاته مثل اليهود وليس هناك أجهل من النصارى الذين سبوا الله عز وجل ونسبوا له الولد وقالوا ثالث ثلاثة ولا الحق فناء يعني لا ينتهي بفناء فهو لا يفنى ولا يبيد يعني لا يزول سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في كل مكان سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في كل كمال يعني إذا كان هناك في المخلوق كمال وجودي لا يعتره نقص ولا فناء ولا الحق فناء إذا كان في الوجود يعني ذا العلم مثلا العلم شيء لا يعتريه نقص ولا فناء العلم العي حق العلم شيء لا يعتريه نقص ولا فناء العلم حق وصدق فهو كمال في المخلوق العلم كمال في المخلوق فالله عز وجل اولى بالعلم من المخلوق الله اولى بالعلم يعني إذا كان العلم كمال في المخلوق يبقى الله اولى بالعلم لأن واهب العلم من هو الله جل جلاله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يبقى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فهو الذي وهب الإنسان العلم قال تعالى الرحمن علم القرآن لم يقل خلق القرآن إنما قال علم القرآن ثم قال خلق الإنسان فرق بين القرآن وبين مخلوقات علمه البيان الله أكبر قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته